قالاه في بيان الكر ونحن لا نتعرض إلى بيان مقدار الكر وإزمائنا وإنما نتعرض لبيان مقداره مساحتان كما ذكر السيد صاحب الرياضي قال وفي تقديره بالمساحة روايات واقوال أشهرها ما بلغ كل من طوله وعرضه وعمقه ثلاثه أشبار ونصفا للموثق وغيره أنا نشوف الموثق ابن يعقوب عن محمد بن يحيى عن ابن عن عبر عن الموثق اتبار اسمان بن هذا من الله الآن عثمان بن عيسى الرواسي إن كان واقفيا عثمان بن عيسى الرواسي وإن كان واقفيا لكن ما ورد في حقه ذي ذمه تفسوسه ما ورد ورد تشبيه أم. بالكلاب المنطورة لما أولا كلاب المنطورة كما فيه دواء والد عمد ولكن هذه قدحا في المعتقد وليس قدحا في الوثاقه اللسانيه ما هؤلاء اذا كلاكم او ما درهم مثل الكتاب المنصوره فقدح بخصوص عثار ابن عيسى الرواسي ما موجود وحينئذ يعني الذي يوثقون نعم علي بن أبي حمزة البطائني الذي كان ركن الواقع ورد في حقيقي أنه يخصصي ذلك قال الخبر ورد فيه في من تخصوصي والتعبير بن بأنه يتحدث ما ورد أنه من تخصوصي أن أكبره مع أسنان العيسى وإنصان مواقفيا ما ورد ذلك من تخصوصي قال مستقب أن أردنان العيسى عبد عن أجل واسية قال سألت أطاعك عن الكر من الماء كم يكون قدره قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عبقه في ثلاثة أشبار ونصف مثل هذه الثلاثة أشبار ونصف أكو في العمق أيضا إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه فذلك الكر من الناس مسرك المشهول من فقها هو أن الكر أجرؤوك ثلاثة وأربعون شمع شبرا إلا ثم من ثلاثة وأربعون شبرا هذا هو المشي. لا زمن قريب من فوقها إنه المشي هذا. ثلاثة وأربعون شبرا إلا ثم شبر. لكن ماذا عرفت؟ إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في المثلية ثلاثة أشبار ونصف. لذلك الخروج. الاشكال على الذي ياتي على هذه الروايه أن هذه الرواية ما تعرضت للبعد الثالث ثلاثة اشبار في ثلاث اشبار ونصف في ثلاث ونصف بعد الثالث ما تحدد الصوره الثالثه قال اذا كان الماء ثلاثه ونصف في ثلاثة, ونصف في ثلاثة اشبار ونصف بعد عرضه ما تعرضت الروايه أو ثلاثة أشبار ونصف عرضه في ثلاثة أشبار ونصف عرضه ما تعرض إلى طوله على أي حال الرواية أغفلت البعد الثالث فهو إما الطول أو العارض وحينئذين كيف نعلم بأن المراد من البعد الثالث أيضا هو ثلاثة أشبار ونصف حتى يكون حاصل ضرب ثلاثة أشبار ونصف في مثلها في مثلها ثلاثة أربعين ثلاثون من وين هذا؟ الرواية ما تعرضت للبعد الثالث ولمهضاره أجاب المشهور عن هذا الاشكال كما ذكر السيد المستفسات إن أنه يحمل هذا الشكل على الدائري أنه شكل دائري لماذا يحمل على الشكل الدائري؟ اولا بما ذكر في شكل تجريب فنتراجع ان الاصل في الاجسام هو الشكل المدور الاصل في الاجسام الشكل المدور وان اي شكل اخر مربع او مثلث او مكعب او مستطيل او أي شيء آخر اي شكل اخر يحتاج الى ماونه مؤونة تعديل والا الاصل في كل جسم. أن يتكون مدوران بناء على هذه الأصلات. كلك في شكل تجريبي هذا. وعلى فرض عدم ثمانيه ذلك، فإن ظاهر إغفال البعد الثالث، أن مقداره كمقدار البعدين المتورطين. عدم ذكر البعد الثالث. قارينة على أن نقداره كنقدار البعدين ملثورين، ولذلك ذكرناه، وإلا عدم ذكره مع كون الإمام في مقام التحديد مخل بالغراب، الغرابة الحتمية، مع كون الإمام عليه السلام في مقام التحديد تحديد موضوع الكار، سألته عن الكار كم يكون خذره مع كون الإمام في مقام التحديد، مع ذلك يفصل البعد الثالث. إغفاله للبعد الثالث قرينة على أن نقدره كتقدر البعدين المذكورين وإلا يكون إغفاله إذنالا مخلا بالغرض وهو خلاف الحكم مع كون المولد في مخارجه واضح لكما إذا كان البعد الثالث مساويا للبعدين المذكورين الجسم الذي تتساوى أبعده دائري أي جسم الآخر تتساوى أبعاده من تمام الجهات إلا الجسم الدائري الجسم الذي تتساوى أبعاده من جميع الجهات بين كل نقطة ونقطة نفس البعد مقارن بين هذه النقطة ونقطة أخرى بخلاف الجسم المربع الجسم المربع وإن تساوت أضلاعه من حيث المساحات إلا أن أبعاده غير متساويه فإن البعد من نقطه الى نقطه يختلف عن البعد من نقطه للمربع الى نقطه أخرى للمربع إلى نقطة الى نقطه الى نقطه إشكال الجسم الذي تتساوى أبعاده من الى أي نقطه هو نقطه الى نقطه الى نقطه الى نقطه الى نقطه الى نقطه الى نقطه الى نقطه الى نقطه نقطه الى نقطه إذا قاعد نقل الدائري إذا قاعد من هذا من هذا هذا الخط إلى نقطة ثانيه أقل من القطر او من القطعه ما مع مع في, في يعني خط من وسط الدائرة لا لا وسط <تصفيق> لو من نقطة خط إلى خط من وسط الدائرة أي خط تأخذه دائرة مساوية خط الآخر فهذا خب مسلم عنده فحينئذن لا يتصور تساويل أبعاد اللجنون إلا بالجسم الدائري. فيهنا الكلام عليهم لا يريد الإشفاء على هذه الرواية يتم الاستقلال في هذه الرواية على مسجد المشفور القائلين بأن المسافة 43 إلا صوم، فوق ولكن في مقابل هذه الرواية هم صليت سنة هم تختلف عن هذه الرواية ماذا تقولون والجماعة من الخلق وأفقّ القوميون النصف ثلاثة ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة أفقّ ثلاثة ونصف ثلاثة. للصحيح وغيره <تصفيق> هذا <آه> الصحيح <تصفيق> اظهر عن أبي عبد الله عليه السلام قلت وما الكوف؟ قال ثلاثه اشخاص ثلاثه اشخاص في ثلاثه, ثلاثة اشخاص يعني في ثلاثه اشخاص صحيح وعدم ذكر البعد الثالث طبعا هذه المساله اخذها السيد قدس السر السيد السيد انما سيحاضر كل تقاورش ثلاثه رجال بس اخر هو هذا المسلك يقول بانه هو الروايه يعود نفس الشان وما ذكرت البعد الثالث يقول عدم بسر البعد الثالث لا يوضح ولا حاجة إلا أن نحمله على الجسم التالي الثالثي لا حاجة الثالثي بل نقول هكذا بما أن السائل ليس غبيان فهو يعرف أن كل جسم له أبعد ثلاثة مصر السائل يقول كل جسم له أبعد ثلاثة طول وعض وعن أخوار مسلم بعد شو ثلاثة السائل يعرف أن كل جسم له أبعد ثلاثة فقيده تم يعرف ذلك فعدم ذكر الامام البعد الثالث اعتمادا على معرفه السائل ان البعد الثالث فقد البعد الاول صار كان مثلث او ربط بذلك على اي حالين عدم ذكر البعد الثالث اعتمادا على ماذا على معرفه السائل ان الجسم مفتر. ان الجسم له ثلاثه ابعاد فعدم ذكر البعض الثالث يعني أنه ما ذكرنا كيف ماذا نعمل من أولاً الا حاجة إلى أن نحمله على جسم دائري ذكره لا نحق هكذا ذكر السيطرة فقط هذا انما إنما أكو رواية أخرى استدل بها على مسلكه واعتمد عليها بطريقه جدا خفية احتاج له وهي محمد بن الحسن باسماجه على محمد بن احمد بن يحيى بن هذه هذه عطلة قرامها ثلاثه ثلاثة في ثلاثة أشفاء هذا ريوان اسماعيل بن جابر في طريقها سيخي عنده معتبرة لأنه في طريقها ابن سناف في الكافي قال عن ابن سناف ما بين انه عبد الله بن سنان فاد بن السلس وفي الاستغفار صرح بانه عبد الله بن سنان في التهذيب صرح انه محمد بن سنان من هذا الجيل لو كان الراوي عبد الله بن سنان الرواية معتBC ولو كان الراوي محمد بن سنان الرواية غير معت patreon رول الطرعيم عام McG raised مع تردد الرواية مع تردد المسكراك بين الطعيف وبين اتقال لا تكون الرواية معتبرتان كما هو من عندهم سيدنا الخوي أجاب عن ذلك بأنه أولا نقل المحدث الفاشاني وهو خريت علم الصنعان بأنه في ذا ذكر ابن سنان ينصرف إلى عبد الله لا إلى محمد هذا اولا وثانيا كانه لا يعتمد على ما ذكره في التهديد أما ما ذكره في الكافيه قال ابن سنان ويحتمل هذا وهذا وبقرينة ما ذكره في الاستطرار أنه عبد الله بن سنان يكون قرينة على أن مربي عبد الله وأنما ما ذكره في التهديد بأنه محمد بن سنان فما أكثر اشتباهات التهديد فإن التهديد معروفا بكثرة الإشتباه مثلاً حتى قال صاحب الحداثة قل ما تحدث روايات من الإشتباه إنما في مثلها أو في سنة ما رواية ماذا عن رواية رواية الثانية التي اعتمد عليها هذه اللي تناه محمد بن حسن بإسناده عن محمد بن احمياء محمد بن احمد بن احمياء عن يحيى النور اتقاط ومشهورين عن طفوان عن اسماعيل الجنة, الجنة. قال قلت يا ابي عبد الله عليه السلام الماء الذي لا بسهو شيء قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته صيد يقول المراد سعته مو يعني مثلا الطول والعام مراد بساعته مش مجمل المساحة مجمل المساحة المتكونة من الطول والعرض أعبر عنه شنو بالساعات هذا المراد بساعته عمقه ذراعان مجمل مساحته المكونة من الطول والعرض ذراع وشبر في ذراع وشبر ساعته هذا شنو يوصل شنو يوصل هذا إلى 27 شبر الذي يريد سيد النسيسان يقول خط تعبيره بسعته واغفاله لذكر بعد الطول وبعد العار قرين على من مرد الشكل دائري قوله سعته عندما قال زراعان عمقه في زراع وشبر سعته وما تعرضها لحد الطول ولا لحد العار عدم ذكره حد الطول وحد العرض تعبيره بالساعة قرية على أن المراد يشنو الشكل الدائري والشكل الدائري متساوي أبعاد لذلك ما تعرض لحد العرض كيف تقاس مساحة الشكل الدائري ما أن الرواية ضايق الشكل الدائري كيف تقاس مساحة الشكل الدائري قرزة إلى ما ثم يقول ما يذكره البناءون يقول ما يستطيع يذكره البناءون البناءين دا يريدين من شكل ذائع ايش نوع نقول هكذا بأنه يضربون نصف المحيط في نصف القاطر تخرج المحيط المحيط عندهم تلافة أضعاب القاطر هذا عندهم مسألة القطر حسب تعبير الروايه زراع وشبر سعته ساعتين مراد بها القطر اي المساحه المكونه من الطول والعرض هذا المراد بها سعتين يعني قطره زراع وشبر زراع شبران خلافا للمحقق الهمداني الذي قال اكثر من شبرين سيدي يقول هذا لعله في زراعه والا زراع المتعارف <تصفيق> هو ان الزراع شبران وقول المحقق الان دهنيجة انه الزراع اكثر من شبران لعله يقصد زراعه الخاص الزراع شبران وقال وبال الزراع يعني ثلاثة اشباق يعني القطر ثلاثة اشباق المحيط <تصفيق> المحيط دائما ثلاثة اضعاف القطر يعني المحيط كم؟ المحيط <تصفيق> تسعة أشخاص. القطر درات الأشخاص المحيط تسعة أشخاص. إذا أرادوا أن يحددوا مساحة الدائرة يضربون نصف القطر في نصف المحيط. نصف الثلاثة واحد ونصف. نصف المحيط ك أربعة ونصف لأنه تسعة. ف أربعة ونصف واحد ونصف. بعد أن تضرب أربعة ونصف واحد ونصف ما أدناه لحاسله. بعد أن تضرب 4.5 ونصف في واحد ونصف النتيجة تضرب في ماذا؟ في ذراعان عمق ذراعان عمق ذراع شبرين ذراعان عمق أربعة أشبار فتضرب نتيجة ضرب 4.5 ونصف في واحد ونصف النتيجة تضرب في اربعه تخرج النتيجة 27 فهذه الرواية ناظرة أو مفيدة أن مساحة الكوب ما يكون 27 وعشرين شكرا لك هذا ها ها ها ها ها واحدة ها ها ها ها ها ها 7 ها ها كريم ها فهذا هنا لدينا رواية. هذه الرواية هي. دلني أنه قايس يستانس تكناش تطلع ما تني. ها؟ تكناش تطلع؟ بار. أصح الروايات هذا الباب وهذه الرواية والروايات السابقة. فطنات رائعه ممتاز التي كتابه دعله سيدنا منصور في سنه روايه رائعه جدا في طريقه عرض بزنس نارتات روايات فتن. بما ان اصح روايات هذا الانتاج هذه الروايات ان كانت تتعرض للشكل الشائع كما يقول سيدنا القوي لذلك اشتري وإن كانت ما تتعرض للشكل الدائري فهي متعينة في الثلاثين فالنقطة فيها أن هذه الرواية ناضى للشكل الدائري أو لا إذا الرواية ناضى للشكل الدائري مثل ما يقول سيدنا إتعين لأن قياس بساحة الزائرة هو هذا 27 إذا الرواية ما تتعرض للشكل الدائري لا ما حيث يكون متعينة في الثلاثين فالكلام في هذه النقطة سيدينا قدس السر يبدأ كلامه بأنه ويضم إليه أننا حسبنا الوزن ألف ومائة رطل فوجدنا أن الحجم الذي يسع ألف ومائة كم ألف رطل هو سبعة وعشرين شبران فرأينا تحديد بالوزن منسجم مع تمام ما تماماً مع التحديد بالمساحات انما يكون وزنه ألف مائة يرطل مساوية حتى للعنب إلى تسعة وعشرين شيء هذا هذا الجواب أما هذا المؤيد فيرد عليه إذا كان المراجر رفل فالرفل لا يرامل لا ما إذا كان مراجر رفل فالرفل مدني وحمل الكلام على عرف السائل دون عرف المتكلم لا أصل يا أحساس المتكلم مدني وفي المدينة لإمام المتكلم مدني ويتكلم في المدينة السائل الكوفي الذي ساله حمل ان الامام مقصود بالرسل هو الرسل العراقي باعتبار ان السائل الكوفيون دون عرف المتكلم وظرف الكلام الذي هو المدينه أي أصنع العقلاء يبرر ذلك ان المقصود بالرفل والرفل الكوفي دي قارينة كون السائل كوفيين <تصفيق> فالسائل المدينة وارف السؤال والمدينة المسؤول عنه من اهل المدينة هو اينا حمل, كلامه... حمل كلامه على الرفل الكوفي دون الرفل المدني فتأول كلامه لا اكتب اي اكتب اي اكتب فحين اذن هذا التأييد تعال هذا يكون الساعة بخيرة في لا لا السؤال في المدينة دوارد مجموعة مسائلة عند ذهب فئر الحج سؤاله عن الخب دوارد المديني <تصحيح> خاطر من المدينة على أقوله مخصير ذات المدينة ما هذا رجلون مثلا خصوصا <تصحيح> خصوصا إذا كان رجل خبيرا مطلعا على اختلاف الكر بين المدينة وأهل الف... الف... الف... الف... ينصرف في السؤال الى جو الى جوز السؤال سؤال السؤال ما نقول الى عرف المتكلم ظرف السؤال, السؤال ينصرف السؤال الى ظرفه الشيء المتعارف في ظرف السؤال حمله على خصوص عرف السائل احتاج الى قيمة واذا كان السائل من اهل البنك وبسئة قلت مقصوده رفنا ما احنا او مقصوده لا عرفا نوجدنا مثلا في الروات على أ mêmes روايات على أن الإمام رائح حالي هذا أول منذ الثالث هذا أو كلام أننا وجدنا في الروايات أسنا Give أن الإمام يعتمد على عرف السائل هذا أول هذا ماكو أصل أصل رواي لأنه الأصل منتزع من الروايات أن الأمام يعتمدون على في التحديدات على عرف السائل ما أهتم الروايات ما أهتمني يجبره روايه ثابت ابن أن الإمام يعتمد بمقام تثبت على عطف السائل لا على عطف لا يعمد هذا السكدان بما يالفه السائل يعني يميل الى هذا الصوت ي... والله ما يالفه السائل السائل جاء وحج مكة والمدينة يتعاملون بهذا الرطب شنو يالف السائل ترى الذي يالفه في الكف او الذي يالفه في الحج ديوه عمره ديوه زيارته التي ردد تنويا وعلى الأسحاق التي عليه هذا أمر مألوف بالنسبة الناس الرطل المبكية والرطل المدني أمر مألوف بالنسبة لذينا في المألوفين هل إذا فبت أن الرطل الذي قاس به سيدنا قد تسره النجاح هو الرطل الذي قاس الامام الإمام في الرواية بحيث يتحد مثلا الوزن مع المساحه تحديد بالوزنة حتى تأتي بها تأتي بها هذا المؤيد غير تأتي وأما المؤيد الآخر وهو أن تكون الرواية ناظرة إلى ماذا في الشكل التالي أي قيمة العالمية الماء الذي لا ينجسه شيء قال ذراعان دراع دراع عمقه في ذراع وشبر سعته المراد بالسعر المساحه المكونه من طول العرض هذا كما ينطبق على الثاني ينطبق على غير التعينه بخصوص الثاني تحديده أن الامام مقصود بالشكل الثاني هذا أول بل باعتبار الناس بل بلحاظ الناس طريقة الحساب بالشكل الدائري طريقه خفية على عمل المشكلة. المستجدين والسائلين طريقة الخسال في الشكل الظاهري طريقة الخفية حمل كلام الإيمان على أنه يصل الشكل الظاهري بطريقة الرياضية خفية حمل زرية فلما تعرض شبر ساعته ساعته يعني شنو؟ طول <تصفيق> حمل كلمه الساعه على الطول والعرض بحيث تكون طريقه الحساب هي الطريقه المالوفه والمعروفه لدى الناس اقرب من حمله على ان مراده الشكل الدائري بالطريقه التقليديه سطح المربع هو عرضي وعدم تعرضه لحد الطول دون حد العرض باعتبار اتجاهي في الفراغ لذلك ما تعرض لحد الطول اجملهما الساعة الساحه بناء على هذا ذراعان أم قفة بأربعة في ذراع وشبع في ثلاثة في ثلاثة هذا مناسب لكون المراد بالرطب المدني فإنهم نصوا على أنه إذا كان المراد بالرطب في روايات الواجب إذا كان المراد بالرطل في روايات الوجه هو المدني فإن حجمه يكون 36 شبرا إذا كان المراد بالرطل الرطل المدني حجمه يكون 36 شبرا وأما ما ذكره المشهور فهو 43 سطور يكون التحديد بالمساحه مختلفا عن التحديد بالوزن تماما يا رجل اكثر بالتحديد يعني ثلاثة وأربعين إلا ثم أكثر من التحديد بالوزد كثيرين لا يلتقيان خاب النتيجة أن مثلاً شد يقول رواية تقول كذا رواية تقول كذا رواية تقول كذا الجمع بين هذه الروايات كيف يمكن يفرسي الحفيف من جمع عدة في مقام التحديد. ومع ذلك طرح تحديدات مختلفة أي جمع عرضي يمكن بين هذه التحديدات الامام في مقام التحليل وقد طرح تحديدات مختلفة أي جمعي عرضي يمكن حينيذا بين هذه التحديدات لا محالة نحمل هذه التحديدات من باب المعرفية لا من باب الموضوعية يعني أن المقدار الواقعي للكورف والوزن ومساء وذكر المساحة من بعد أنه معرف للواد، فالموضوعية للتحديد للواد، للتحديد الكوري للتحديد للواد، ذكر التحديد بالمساحة من بعد أنه موصل للواد الواقع للكور، إذا لماذا اختلفت العلامات؟ هذه يقول له ثلاثة أشبارونس، هذا يقول له ثلاثة أشبار، هذا يقول له ذراعا عمقه في ذراع وسبرن ساحته. إما لاختلاف الأشخاص من شخص لاخر واما وإما لاختلاف مصطلحات الزراعة ومصطلحات الشغل من مجتمع لاخر واما وإما أنه اختلاف شنو طريقة الحساب طريقة العدل من شخص إلى ولا إما كما نعلم بأنهم يحتاطون في مقام المعرفة، يعني عندما يضعون علامات على شيئين. لا يجب مطابقة العلامه لذي العلامة تماما لا يمكن نقصها عنها لكن يمكن زيادة معها. لا يجب مطابقتها تماما لا يجب لأن الإمام قد يحكم من السائل يشتبه في طريقة اتسال فلذلك قد يضع الإمام علامة أكثر من المقدار الواقعي فلا مانع من أن يكون مقدار التحديد 43 أو إلا ثم مع أن الوزن الواقعي لا يزن هذا المقدار من باب الاحتياط في مقابل على أن هذا لا منع منه، أظنه لذلك في روايات السالب الشاهدية في روايات الغروب إذا روايات صحيحة بأن الغروب يحصل في سقوط القوس، في سقوط القوس روايات رواياته في مقابلها روايات إذا زالت القمر <تصفيق> <تصفيق> وصريبين أو فقد بقدر الشمس طب هذا يحمل علامة ذاته معرضية المدار على سقوط القصوى أما هذا ذكره الإمام من باب المعرضية وذكر الإمام له من باب المعرضية مع أنه عادة يتأخر عن سقوط القوس من باب الإحليان بقرينة قوله في روايات الثالث اراء ان تاخذ الحائط لدينك ان تاخذ الفارقه اللي بنت فلا تصلح فتزيد ولذلك المشهور بين ابن رشد ان مسكوته قصا لا يحصل ولا بعد وبين نفسه بالاحياء بس بيقول في لاجاء الامام حتى مثلنا نقول احتياط استخدام احتياط وطرح الإمام أرى أن تأخذ الحادثة فلا تسلح حدثة بما أن الإمام بنفسه طرح الاحتياط هذا نجعلنا من أحذ الاحتياط الانتقلي بعض الفقهاء المعاصرين يرى أنه بمدى على سقوط القرس وأن الاحتياط لزوال الحمراء احتياطاً كمو؟ استخداميه استخداميه إلا أنه منشأ الاحتياط رجوع في نظر سيدنا سأرود الاحتياط على لسان الامام نفسه أرى من تأخذ الحال ثم ذكر قال وفي الصحيح صحيح هذا اللي قرأنا الأخي ذراعان عن طحي ذراعان وشبر سعد وما لإليه بعضون والراوندي قدس سره قال ما بلغ مجموع أفعاده الثلاثين يعني نقوله العرض العمر عشرة أشبار ونصف وهذا ما عليه أي رواية أو وأول اللي وأول لذلك أول كلام الراوندي بما يرجع إلى الأول فهو ثلاثة وأربعين بحمله على ما إذا تساوت الأبعاد شو الأبعاد؟ يعني يقصد الراونج جانب الزيادة لو تصورنا، حوض طوله ثلاثة أشبار عرضه ثلاثة أشبار ومس عمقه ثلاثة أشبار ومس شوش المجموع؟ عشرة أشبار ونص فيلتقي مع الأول الأول يقول ما يكون طوله في عرضه في عمقه ثلاثة وأشبار ونصف في بثلاثة هذا من راوندي يقصد ذلك إنه بنظر لجانب الجامع هذا نظر لجانب الضار هذا يقول ثلاثة أشبار ونصف وهذا أشبار ونصف حفاظ أشبار ونصف فأول بما يرجع إلى الأول طبعا في بعض الصور في الأول يعني في صوت ان يكون الحوض كذلك اما عندما يقول السيد الخويس لو كان نحوض طوله اترك اشباع وعرضه ربع شبر وامقه ربع شاطر انه يسير كار وانه الطول طويل اترك اشباع لكن العمق ربع والعرض ربع هنا ايبين هنا ايبن يمطب كلام الرواني انه حشرة اشبار وناس. هذا مساحتي هو حشرة اشبار ونفس معنى قطعة موكور وليس واحد ما حال انه موكور رون كلام الرواني بما يرجع الاول بعض الاحجام لا مطبقين صار معلوم والسيد ابن اكتفى بكل <تصفيق> تبني على 27 وعلى 30 وعلى 30 وتبني على 3 قبل إلا ثم سلو محدد جمعا وأخذا بالمتيقان بما أن الإمام كلها طرحة في مقام التحديدات القدر المتيقن أن التحديد الواقع واحد منهم فلا، بما أن الإمام طرح الجميع في مقام التحديد قدر المتيقن أن التحديد الواقع واحد من هؤلاء جمعاً وأخذاً في فيرجع إلى الثاني والزائد من جود إذا هو يفتفي بالجميع القدر الأقل هو 27 يرجع الثاني هو 30 القدر الأقل 27. فما زادت من بابل استحباب إذ لا يتصور ثلاثة تقديرات بشيء واحد فلا يتصور السلام الرحمة بما انه لا يتصور ثلاثة تقديرات لشيء واحد فلا محاله يكون الاقل هو المتيقن والزائد على ذلك من باب الاستحباب والمعنى واضح ليش ما يتصور صيدنا ثلاثة تقديرات لشيء واحد ما يتصور ان يقدر الامام شيء واحد بثلاثة تقديرات مختلفة كان. نعم هذه مشكرا أقول الآن واحد يقول مثلا شنو المانع عن هذه ثلاثة تقديرات صرف تقديرات ومسي خلافات ليس صرف وجه صناعي كني صناعي أنه متيقن واحد إذا تقول ليش المتيقن واحد واجه بالمتيقن كله ثلاث تخليق بما ياخد فترة تخلي يعني لأن الأمر ضرر موضوعي. في موضوعين وذا كان كل واحد يعني مثلا هذا الناقص مثلا هو إلى موضوعين ذاك الزائد إلى موضوعي ليش؟ ينزل عندما قلت له موضوعين يصبح ما علمهم لأنه هو الزائد حيث يعني مقدار كثير ولكن يقول لك ان جاي يقول الكر يحصل بسبعة سلطه عمل لك يحصل بثلاثة سلطه يقول عمل ان يحصل سلطه يقول لك ان الكر يحصل يقول لك ان يحصل سلطه يقول لك ان هناك سلطه يقول لك ان نقول سلطه يقول لك ان هناك سلطه يقول لك ان هناك سلطه أوي. قلنا انه يصير, يصير بـ 27 فاذا وقعت النجاة في الاول وحث الـ 48 على القول الثاني سر ذاك هو يحكم بطهارته فيجتمع التنقضين بين طاهر ونجس فاذا مستحيل يعني؟ كاننا نمعوه مع اختلاف التقديرات، مو اختلاف عن نحو التدايف حتى نزلنا اختلاف على نحو كله و الخضرات بما ان اختلاف التقديرات على نحو الخلف و فالأخذ بالجميع إنها مستلزم لدهف الجائد الشرعيين والأول لو لم نقل بكونه الأقرب قال أول 43 باعتبار الموهدحة فلا رد في كونه الأحوض في الأغلب لأننا لا نحكم بالطهيرة حتى يكون 43 إلا في الأغلب والتي بعض الموارض يكون الاحتياط على خلافة للأحتياط مثلاً يريد أن يغتسل يريد أن يغتسل المفروض أنه لا يطهره إذا كان عند نجاس خبثيه لا يطهره ما هو أقل من كون خب هذا الذي يريد أن يغتسل وعلى جسمي طهار خبثيه فلا يطهره ما هو أقل من كون إذا تحكم بأن الكون 43 إلا ثوم وهذا المقدار الموجود ما يصل إلى ذلك فحين يجب أن يلجأ إلى ماذا؟ الى التيممون بينما اذا حكمتم بان الكر يحصل ب27 فالطهور الواقعي متحقق، فصلاته مع تيممين تكون على خلاف الاحتياط مع امكان ان تكون صلاته مع الطهور الواقعي فاحيان الاحتياط يكون على خلاف هذا